باب البسمله وام القران وبسمل بين السورتين ائمه ائمه ومالك حرم الصراط فيها هدى وبالسين طيبا اكس عليهم اليهم لديهم متا وطم في الهاء حللا Teskuns, wel, de verdr. Wadmo. Tenzel, tabe, illa, man, De